فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من انا ب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون اثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك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 إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أَلَمْ تروا أَنَّ الله سخر لكم ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وأسبغ عليكم نعمه ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى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 ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالورثه العثقا وَإِلَى الله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الحمد لله رب العالمين وشهد الله لا اله الا الله وعليه وصالحين وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من عليه وعلى من تبه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلما ذكر الله عز وجل فريقين من عباده بدأ أولا بالمؤمنين وأثناء عليهم شناء عطي لأنه استكسبه بالحكمة التي تضمنها وحي الله عز وجل بالكتب الْمُنَزَّلَةِ من السماء وفي مقابل هذا الفريق الفريق الذي اشترى له الحديث و عَنِ عن الحكمه عَنِ الْوَحْيِ عن الوحي المنزل من السماء و بيننا الفريقين و ذكر كذلك بعض من دلائل التوحيد و بقوله تعالى هذا خلق الله سماء و هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين شرع الله عز وجل يبين أيضا التوحيد ويبين المقصود من الصورة وهو تثبيت العقيدة وتثبيت التوحيد وبيانه لكن هنا من خلال القصة فذكر الله عز وجل قصة لقمان الحكيم ولقمان الحكيم جمهور السلف يرون أنه كان رجلا حكيما ولم يكن نبيا وهذا قول يا جمهور السلف وخالف عكيم رحمه الله تعالى فذهب إلى أنه كان نبيا لكن السند الذي يعني يروي هذا الأثر عن عكيم سند ضعيف. والصواب انه كان رجلا حكيما أتاه الله عز وجل من الحكمة ووصاياه عظيمه نافعة لابنه وقصد الله عز وجل ان ينتفع بها جميع الامه من هذه الوصيات الحكيمه فقال جل وعلا ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد أتينا لقمان الحكمة يقصب الله سبحانه وتعالى أنه هنا لمن قسم وقد حرف تحقيق ولقد أتينا لقمان الحكمة وهذا أدلك على أن الحكمة هي محض فضل من الله عز وجل ومحض من ولذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وقال الله جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها اخر فتلقى في جهنم ملوما ما دحورا الحكمة هي محد فضل ومن أعظم الرزق الذي يؤتيه الله تعالى عبده والحكمة في جملتها هي وضع الأشياء في مواضعها وكذلك الحكيم الحكيم هو الذي يضع الأمور دائما في مواضعها إذن قوله ولقد أتينا لقمان الحكمة الحكمة وضع الأمور في مواضعها والصواب والإصابة والسداد في القول والفعل هذا المعنى الإجمالي للحكمة ولقد أتينا لقمان الحكمة أن لله أن هنا في اظهر قولي في أظهر قولي العلماء أن أن هنا تفسيرية لأن معنى إيتاء الله جل وعلا الحكمة متضمن لمعنى القول يعني يأمره كذلك بأن ينطق بنا فلذلك أن هنا تفسيرية ومعنى ذلك أن نشكر لله ومعنى هذا أن لب الحكمة وأصل حكمة هو توحيد الله سبحانه وتعالى لأن توحيد الله جل وعلا وضع العبادة في موضعها هو عبادة الله الواحد أحد الفرض الصمد الذي لا لند له ولا سميه له ولا مثيل له والذي أصلغ نعمه على عباده ظاهره وباطنة إذن رأس الحكمة ولبها وحقيقتها هو نشكر لله أنشكر لله هنا الشكر، الشكر قد يتعدى بنفسي لكنه عداه هنا باللام لأنه ضمنه معنى اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى والمعنى أنشكر لله وأخلص له العمل، فلذلك عقب الشكر بحرف الجر اللام، هو ممكن يقول أنا شكورني، نعم؟ أعماله آل داود شكر وقليل من عبادي الشكور. فذكروني أذكركم وشكر لي شكر لي ولا تكفون يعني ضمن معنى الشكر معنى الإخلاص للعبادة لله سبحانه وتعالى. أنشكر لله والشكر معنا كما ذكرنا هو يتضمن الثناء على الله عز ال الاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه هو يمني نعم والثناء على الله عز وجل بهذه النعم واستعمال هذه النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى الشكر. كما ذكرنا قلنا مأخوذ من شكرة الدبة إذا ظهر أثر العلف عليها فكذلك شكر الله عز وجل هو يتضمن الثناء على الله جل وعلا والاعتراف بالنعم وكذلك يتضمن استعمال النعم في مرضات الله أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسي وهذا هو التوحيد أنشكر لله يعني والشكر عباده لأن العبادة هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فطلبنا أن الشكر مأمور به به هو عبادة أنشكر لله ومن يشكر وهذا جملة اعتراضية ها؟ ومن يشكر من هنا عموم فإنما يشكر لنفسه يعني يعود خيره عليه هو ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه يعود ثواب عمله ونفع عمله له ومن كفر كفر بالنعم ولم يشكر نعم الله جل وعلا عليه فإن الله غني حميد أن الله سبحانه وتعالى يعني غني عن عباده يعني لا يفتقر إلى عبادتهم أبدا كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غني قام بنفسه واستغنى عن الخلائق وجميع المخلوقات مفتقرة إليه حميد يعني الحميد صيغته هي مبالغة يحمد على أفعاله وعلى قضائه وعلى قدره وعلى حكمه وشرعه وعلى نعمه سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني حميد وهذا قدم الله عز وجل يعني لوصايا لؤمن للدلالة على أن التوحيد هو من أعظم هو يعني لب الحكمة وحقيقتها وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الوهنا واو ال يع العطف والمقصود واذ ظرف لما يستقبل من الزمان اذ واذا لكنه غير جازم وال, وال والتقديم واذكر اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وهو يعظه جمله حاليه حال كوني يعظه والموعظه هي الـ الـ الكلام الجامع المانع الذي فيه حظ على الخيرات وتحذير من, من الشرور وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أول وصايا لقمان الحكيم وهنا يقرر الله جل وعلا العقيدة والتوحيد أن أول وصايا لقمان لابنه حال كونه يعظه يا بني لا تشرك بالله لا هنا لنا هي لا تشرك بالله لا تشرك بالله شيئا لا معبودا ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا شجرا ولا اي شيء لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وختم ختمت الوصيه هنا من هذه الجمله لماذا لا تشرك بالله لان الشرك من اعظم الظلم ان الشرك لظلم عظيم لماذا؟ لأنه ليس, ليس هناك أعظم ولا أظلم ممن سوى بين الرب وبين المغبوب وبين الخالق وبين المخلوق أحظم الظلم وإذا كانت الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها فالظلم هو وضع الأشياء في غير موضعه فلذلك قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم وهنا يروي الامام البخاري وحمى الله تعالى من عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه لما نزل قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وهذه ايه سوره الانعام لما نزلت هذه الايه شق ذلك على الصحابه رضي الله تعالى عنهم لماذا لأن الله جل وعلا قال في الايه ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايه, إيه, إيه بظلم ظلم نكره في سياق النفي ويعم كل نوع ظلم يشمل الشرك فما دون الشرك فلما نزلت الايه شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس ايمان يلبس بظلم من ظلم من ظلمه لنفسه يعني هنا حمل الظلم على معناه على معناه العام كما هو ظاهر الايه فقال عليه الصلاه والسلام انه ليس بذلك اولم تسمعوا الى قول لقمان لبنه وهو يعظه لا تشرك بالله ان الشرك ظلم عظيم اذا بين لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان الظلم المذكور في ايه سوره الانعام ليس هو ظلم الانسان نفسه بالمعاصي وانما الظلم هو المقصود هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ولذلك لا يحصل ابدا امن ولا اهتداء لاي مشرك لا في الدنيا ولا في الاخره وانما يحصل الامن والاهتداء في الدنيا والاخره لأهل التوحيد لأن الله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهنا تفهم أن من أعظم أسباب الأمن هو التوحيد وتعظيم أمر الله ونهيه والقيام بشيعة الله سبحانه وتعالى نصح لقمان ابن ابنه أول وصايا الجامعه لا تشرك بالله لنا هي هنا ان الشرك لظلم عظيم ثم جاءت جمل اعتراضيه اثناء وصايا لقمان بينها الله سبحانه وتعالى وصينا الانسان بوالديه عقب الله عز وجل وصيه لقمان بالتوحيد والنهي عن الشرك بتعظيم حق الوالدين وصينا الانسان بوالديه حملته ام وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير حق الوالدين تال لحق الله سبحانه وتعالى ولذلك في مواطن كثيره يجمع الله عز وجل بين حقه ويذكر بعده حق الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بي شيئا وبالوالدين حسانا اذا حق الوالدين تالي الحق الله حق الله جل وعلا اعظم انه هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى الاله الكبير المتعال وهو واهب النعم يتلو حق الله عز وجل على العبد حق الوالدين لانه ما سبب وجوده في هذه الدنيا فلذلك جاءت الوصية من الله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه وأخص من يأمر الله عز وجل بالإحسان إليه الأم ولذلك ذكر بعضا من, من المشاق التي تحملتها في ولادة ابنها وفي تربيته فكم تحملت من الآنام وكم تحملت الأم من المصاعب ومن المشاق فلذلك فصل في حال الأم حملته أمه إذا ذكر الوالدين لكن عظم حق الأم جدا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه الصلاة والسلام حديث معاوية ابن حيدر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه علي قال يا رسول الله من من حق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال فالربيعاً قال ثم اموت فلذلك الأم لها بدلالة هذا الحديث لها ثلاثه اربع ديما. والسبب حملته أمه وهنا على وهن. حملته أمه وهنا على وهن وهنا هنا حال من أمه يعني حال كونها ضعيفة. المرأة في, في الأصل ضعيفة وعندما تحمل تزداد ضعفا على ضعف. لأن الجنين الذي في بطنها تغذى من دمها وكلما مرت شهور الحمل أسقلت فازدادت ضعفا على ضعف لذا قال يا تبارك وتعالى حملته أمه على علاوة تعبير بليغ كيف عانت الأمة في حمل ابنها في حمل ولدها يعني وكيف قاصت من الالام هي أصلا ضعيفة لكن ازدادت بعد حمل ابنها ضعفا على ضعف حملته موهناً عالوة وفصاله في عامين والفصال بمعنى الفطام يعني وسمي الفطام فصالاً لأنها تفصله عن الرضاعة طيب وفصاله في عامين هل يلزم من هذا أن تكون مدة الرضاعه لابد أن تكون عامين أم أن العامين هما الوعاء الكبير وما قبل العامين مطروق لاجتهاد الوالدين الفصال الفطام يعني الوضع يعني اقصى مدة لها انها تكون عامين وفصاله في عامين ليه لماذا فهمنا هذا لان فيه هنا ظرفية. ومعنى فيه وفصاله فيه عامين الاصل بان فيه ظرفية ان انها مستوعبة لكل الامر كما يستوعب كما تضع الظرف في المظروف يعني لما يكون معك خطاب فيه في مظروف يعني حواة ولا لا حواة اذا غاية مدة الحمل عاماً غاية مدة الحمل عاماً لكن قبل العامين تفطمه قبل العامين على حسب اجتهاد الأم وفصاله في عامين. ومن هنا فهم ابن عباس رضي الله عنه من هذه الآية وغيره من الأئمة كما ذكر الحافظ ابن كثير وحمة الله تعالى ذكر أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر لأن الله جل وعلا يقول في موضع آخر هي في الأحقاف وحمله وفصله ثلاثون شهر وهنا وهنا يقول وفصله في عامين فدل هذا على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر إذن هناك حمل قد يقول ستة أشهر والغالب حمل النساء أنه يكون تسعة أشهر لكن قد يكون الحمل هكذا لأن الله جل وعلا ذكر في موطن وفصاله في عامين وفي سورة الأحقاف يقول وحمل وفصاله ثلاثون شهور وفصاله في عامين طبعا مشق الحمل ومشق الولادة وتربيه الطفل والصهر عليه والقيام عليه والأمة سبحان الله تبذل مهجتها في تربية أبنائها إذا قال الله جل وعلا أنشكو لي وهذا هو تفسير الوصية إيه ما هي الوصية أنشكو لي ولوالديك أنشكو لي على نعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة الخلق ولوالديك واشكر الوالديك على نعمة التوبية الي المصير ثم يوجهه بأن الله سيحاسب على ذلك عن هل وجه شكره لله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وهل شكر والديه على ذلك وهذا كقوله تعالى إما وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر حدهما أو كلهما فلا تقل لهما أفن ولا تنرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل ربي رحمهما كما ربياني صغير سفيال ابن عيين رحمه الله تعالى يقول من صلى لله عز وجل كل يوم خمسه خمس فقد شكر الله سبحانه وتعالى ومن دعا لوالديه في, أد في ادبال الصلوات فقد شكر لوالديه وهنا يعني يتأول قوله تعالى وقل ربي رحمهما كما ربياني صغير فالتفصيل هنا كما ربينا صغير مفصل هنا أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك انظر هنا حق الوالدين تالي الحق الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ما عظم حق الوالدين على ابنهما وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم جاهداك يعني يعني على جاك أشد المعالجة وحضاك أشد الحظ وعلى على الشرك بالله سبحانه وتعالى وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم وقوله على أن تشرك بما ليس لك بعلم الشرك كله هكذا فهذا يسمونه قيدا كاشفا كقوله تعالى ويقتلون يعني إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق هو في قتل النبيين بغير الحق لا وكذلك الشرك فهذا يسمونه مع... هذا يبين أنش... أنه لا دليل ولا برهان على شرك بالله، ولذلك يقول على أن تشرك بما ليس لك بعلم ليس هناك ابدا دليل ولا أثارة من علم تدل على الشرك فلا تطعهما لأن هي لا تطعهما في ذلك لأن حق الله جل وعلا أوجب وحق الله عز وجل الأعظم فلا تطعهما ومع كونك لا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والمصاحبه المعاشره أي اللي تكون عشرتك حتى مع ذلك فلعظم حقهما لا تطيعهما في الشرك ويشمل الشرك فما دون الشرك، ولذلك النبي عليه الصلاة يقول لا, لا طاعة لمخلوق في معصيات الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا، المعاشره بالإحسان وبالخير. ومن هنا استنبط العلماء أن استنبط العلماء يعني يعني جواز أو استحباب صلة الأبوين المشركين استنبط العلماء من ذلك استحباب صلة الأبوين المشركين بل الأمر بذلك ويشمل هذا النفق عليهما ويشمل كذلك الإحسان إليهما بالقول وبالفعل فضلا عن كونهم المسلمين لكن حتى لو كان مشركين وصاحبهم في الدنيا معروفاً ودل على ذلك ما ثبت عن أسناء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة وهي راغبة مفسرة على قولين وهي راغبة عن الإسلام يعني كارهة للإسلام وأمها ليست أم عائشه أم أسماء بنت أيبكر هي قتيلة بنت عبد العزة، بنت عبد العزة، وهذه يعني كانت في ذلك التوقيت مشركة. أما أم عائشة وعبد الرحمن ابن أيبكر هي أم رومان رضي الله تعالى كانت قديمة الإسلام. فهنا أسماء قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أي عن الإسلام أو راغبة في صلة لها. هي كانت مشركة وبنتها مسلمة. أفأصلها؟ قال صلي أمك. قال صلي أمك كقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من اناب إليه لا تتبع سبيلهما في الشرك. لكن واتبع سبيل من أناب إليه وسبيل الأنبياء والموثلين. من اناب إلي من رجع إلي ومن اتبع هداي واتبع سبيل من اناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تحملون س... س... و... وقوله ثم إلي مرجعكم ثم لأن بعد ال... البعث بعد الموت و... يعني حين تقوم السعر لذلك جاء بثم دل على الترقيم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تحملون إن خير فخير وإن شر فشر ولماذا هذه الجملة الاعتراضية أثناء وصية لقمان فالعلماء يقولون إن هذا من كلام لقمان لكن بينه الله عز وجل حتى تكون صيغته صيغة عموم للناس جميعا فكان لقمان قال لابنه إن الشرك لظلم عظيم وكذلك يعني أمر بيعني بالإحسان أمر كذلك بالشكر لله وبالإحسان إلى والديه لكن جاء التعبير بصيغة العامة حتى يكون هذا تعميم لعموم الخلق أو يكون هذا من كلام الله سبحانه وتعالى معترضاً به وصايا لقمان ليبين أن الشرك لا يجوز حتى ولو جاهداك الوالدان وحقهما تالي الحق الله سبحانه وتعالى فإذا انتفى الشرك مع حض الوالدين عليهما مع عظم حقهما فما فما من باب أولى ثم عاد السياق إلى وصير لقمان الحكيم يا بني إنها إن تكون شقال حبة من خردن فتكون في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله أراد أن من الحجمة التي أتاها الله تعالى لقمان أراد أن يعز ابنه فيبين له كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال احاطته بكل شيء وكمال علمه سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء أخفى الخفيات فقال يا منية انها انها تشمل اي شيء سواء من امور العباد او من غيرها انها انتكم اشقال حبة من خردل الخردل نبات لطيف له ساق ويخرج منه الزهر والزهرة ده يخرج منه بذور صغيرة جدا هي تسمى خردلة وهذه الخردلة لا وزن لها ولا قيمه لها واذا وضعت في كفه الميزان لا لا تثقل الميزان لخفتها فضرب بها المثل بان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء حتى ولو كان مثقال حبه من خردل يا بني انها ان تكون مثقال حبه من خردل فكانت هذه الحبه في بطن صخره صمغها أو ذوب بها إلى في أرجاء السماوات والأرض إنها إن تكون مشقال حبة من خرد فتكون في صخره لو كانت في صخره سماء أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لا تخفى عن علم الله سبحانه وتعالى ولا تغيب عن عن علمه كقول تعالى عالم الغيب فلا يعزب عنه مشقال زردة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين طب الذره دي تعرفون ان الذره دي هي كي بيمثل بها يا في الصغر. اكتشاف ان الذره تنقسم بعد ذلك الى نواه ونحو ذلك الكلام ده متاخر جدا يعني متاخر في هذه الأزمنة المتاخره بداوا يكتشفون ان الذره دي قد تنقسم الى اشياء اخرى الى نواه و... و... و... ونحو ذلك والقرآن منذ أربعة عشر قرن من الزمان ونيف يقول عالم غيبي فلا يعزل عنه مثقال زرغة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مميز فأشار إلى ما هو أصغر من الزرغة كيف علم وهذا من, من, من أعلام القرآن ومن الوحي المنزل من السماء كما, كما قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير والخالق سبحانه. ألا... ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيب. ختم يأتي بها الله لا تغيب عن علمه سبحانه وتعالى. لماذا؟ إن الله لطيف خبيب ومن لطف الله سبحانه وتعالى من معاني اسم اللطيف. أنه لا يخفى عليه شيء لأن اللطف فيه خفاء. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ومن معاني اسم اللطيف كذلك أنه يوصل لعباده النعم. بصور خفيه لا قد قد لا تصل الي يفهمهم هذا من معاني اسمي اللطيف كما قال يوسف عليه السلام رب قد اتيتني من الملك وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء يعني اوصل الله له النعم في صورة نقم وهي دخوله السجن كان نعمة عظيمة وكان لابد ان هو يعني يبتعد عن ابي حتى كله الملك وبعد ذلك يجمعه الله سبحانه وتعالى بابي إن ربي لطيف لما يشاء لذا ختم الله الآية إن الله لطيف خبيب والاسم الله الخبيب يتضمن معرفته بكل شيء بدقائق الأمور صغيرها وكبيرة وهذا معنى إثبات صفه الخبر لله سبحانه وتعالى أنه لا يغيب عن علمه شيء إذن هو نصح في هذه الوصية الوصية هذه بكمال علم الله سبحانه وتعالى الذي يتضمن منها إيه؟ كمال مراقبه الله سبحانه وتعالى إذا كنت تعلم بأن الله لا يغيب عن علم شيء فراقب الله سبحانه وتعالى في صنعك وبصرك وقولك وفي فعلك وذهابك وايابك ثم نصحه كما نصحوا بالتوحيد ونصحوا في العقيدة نصحوا بأمهات العبادات يا بنيا فيها ترقيق يا بنيا والبنوة تخططي عطفا ورحمه وشفقة يا بنيا أقم الصلاة ابتدى وصياء الجميع في العبادات بإقامة الصلاة من عظم شأن الصلاة ولمكانتها عند عند الله سبحانه وتعالى يا بنيا أقم الصلاة أديها مشروطتها وأركانها وأمّل بالمعروف وانهى عن المنكر والمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع والعقل كل امهات الاخلاق من المعروف وكل المعاصي والفواحش من المنكر بعد ان نصحوا باقامه الصلاه نصحوا بالقيام بهذه الشعيره العظيمه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر امر ان يكون اميرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وهنا تلمحون ملمحا مهما ان المسلم وان المؤمن ليس فقط ان يكون صالحا في نفسه لا اقم الصلاه وهذا صلاه في نفسه وبينه وبين الله عز وجل لكن ومع هذا لا بد ان يكون عنده نافعا لمجتمعه ونافعا لامته ويتعدى نفعه نفسه النفع الى الاخرين وامر بالمعروف وانهى عن المنكر طيب وطالما يأمر بالمعروف وانهى عن المنكر لابد أن يصاب في الله سبحانه وتعالى. لأن الأمر المعروف النهي عن المنكر دي كما قال جل وعلا وكنتم خير أمة أخرجت لناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن أعظم أسباب الخيرية لهذه الأمة هي أي الأمر المعروف النهي عن المنكر. ومن أسباب لعن بني إسرائيل أنهم ضيعوا هذه الشعيرة العظيمة. نعم؟ أنهم ضيعوا هذه الشيعة العظيمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلوا هذه من أسلام لعن بني بني إسرائيل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله اذا هذه أخص السؤال. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين ولماذا عقب وصية بعد الصلاة بهذه الوصية؟ لماذا؟ لأن هذا من أعظم أسباب الصلاح من أعظم أسباب الصلاح للمجتمعات وللأمم الأمم عندما تتشف فيها المنكرات يحق عليها العذاب ويحق عليها أسباب, أسباب, أسباب النقم وأسباب العقوبات وهذا هو من أعظم الإفساد في, في الأرض الذي يحرم الناس أرزاقهم ومعيشه، وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولما كان الأنباء بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يصاب ولابد أن يكون له شانئون له قال وصبر على ما أصابك لأنه لابد أن يصاب يبتلى فقال وصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور ان ذلك ايه التوحيد واقامه الصلاه والامر بمعروف والنهي عن منكر والصبر على الابتلاءات والمحن ان ذلك من عزم الامور من عزم الامور من الأمور التي عزمها الله اي قطعها وأمر بها ولا تصع خدك للناس وبعد ان نصحه في في المعالي والمكارم نهاه عن عن تتنافى مع الإيمان ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس أصل يعني, يعني تصعير الخد من الصعر الصعر هو معناه داء يصيب الدبه فلما, فلما يصيب الدبه في عنقها تلوي عنقها فالدبه هنا تصعرت يعني لوت عنقها والمقصود هنا ولا تصعر خدك للناس يعني لا تعذر عنهم حال كونك متكبرا عليهم يبانها عن عن الكب لا تعذر عنهم لا تكلمهم وانت متكبر عليهم ولا تعذر عنهم وانت كذلك م... إذا نصحوا في الكب ولا تسعى خدك للناس يعني لا تميل خدك عنهم او وجهك عنهم حال كونك متكبرا عليهم ولا تسعى خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا مزغون فخورا منتفخا منتفشاً كعاده اهل الظلم وعاده اهل, أهل الباطل ولذلك ذكر الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هونا يعني متواضعين حلماء حكماء في تواضع واخبات لله سبحانه وتعالى ولا تمشي في, في الارض مرحا كما قال كذلك في سوره الاسراء ولا تمشي في, في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا يعني لا تنتفخ ولا تنتفش اصبحت رئيسا او اصبحت فثيراً. يعني لا تنتفخ ولا تنتفش وتمشي بين الناس كانك كانه لم يولد الا انت ولا تمشي في الارض مرحا مزهوما فخورا مختالا متكبرا ولذلك الحديث الذي عند عند الامام احمد لماذا ولا تمشي في الأرض مراحاً؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور هؤلاء يغضب الله سبحانه وتعالى المختال الذي يختال في مشيته والفخور المتكبر المزهور بنفسه وثبت عند الإمام أحمد في مصنده بينما رجل يمشي في برديه مزهو معجباً بنفسه إذ نظر الله له فمقطع فخسف به الارض فهو يتجلجل فيها الى الى يوم القيامه والجزله حركت بصوت فهو يغوص في الارض الى الى الى يوم القيامه ولذلك إن لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابد جن السيف في مشيتي بين الصفوف قال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه مشيه يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الموطن إلا في موطن القتال لأن فيها إعزاز للمسلمين. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخو واقصد في مشيك. والقصد هو الوسط بين الافراط في السرعة وبين المشي المتباطئ الذي فيه, فيه تكلف. وقصد في مشيك امشي المشي الوسط. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يضرب لما كان يرى رجلا يتماوج في مشيته يضربه وقصد في مشيك المشي بين الافراط وبين وبين التفريط بين الاصراع وبين التماوت لا ولئن بس لما كان اذا مشيك مشى كانه ينحط من صبب بقوه اذا وقصد في مشيك ومع القصد في المشي التواضع والإخبات للناس سبحانه وتعالى التواضع في القلب وليس على الوجه واخدد من صوتك ومع القصد في المشي واغضط من صوتك يعني خفض من جهورية صوتك. واغضط من صوتك من هنا طبعيدية لأن ليس المقصود واغضط من صوتك يعني نمنع الصوت لا. واغضط من صوتك واغضط بعض جهورية صوتك حتى يكون صوتك ليس بالجهر. بالجهر. لماذا؟ إن أنكر أصواتي لصوت الحبيب. وهذا التعقيب ان انكر الاصوات لصوت الحمير يدل على تحريم رفع الصوت غير حاجه ولغير ضروره لماذا لان الله جل وعلا مثل الذي يرفع صوته بصوت الحمير ان انكر الاصوات, أنكر الأصوات لصوت الحمير شوف عندما نسمع صوت الحمار فيشمئز نفسك منه فلذلك هذا من اعظم هذا الأسلوب من يدل على تحرين رفع الصوت لغير حاجة ولغير ضروره ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب كالكلب يقيء ثم يعود في قيء يعني لا يجوز لك الجوع هي في الهبة حتى مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب الذي, الذي يعطي واحد شيء ثم يعود في هذه الهبة يرجع في الهبه كالكلب وهذا يدل على على تحيل من في الهبه بعد قبضها كذلك هنا وخرج من صوتك العجيب ان مثل هذه الخصال هي من المكارم ومن المحامد ومن أمهات الاخلاق ومع ذلك لا يلتزم بها الا اهل الأك... إلا قليل من قليل والله ان إلا انكر الاصوات لا صوت الحميه والحمام صوت الحمار صوته منافع جدا لما من النسائي يبواب على هذه الآية بواب في سننه والحديث مروي كذلك هي في الصيحي حديث أبي غير يا الله عنه يقول النبي عليه السلام إذا سمعتم صوت الديك فاسالوا الله من فضله وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنها وقت شيطانا فلذلك دائما تعود نفسك على واغضض من صوتك وتتذكر أنه إذا تفعل الأصوات عالية فإن فإن, فإن الله جل يبرد ذلك وهذا يشبه الحمار صلى الله عليه وسلم والعافية والحمار حيوان يمثل به في الغباء مثل الذين حملوا الطوارة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفافا الحمد لله و القى صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى على اله و اجمعين